أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ فَلَقْتَحَ مَا الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةَ فَذَكْرَ قَبَتِ او اطْعَامَ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ او مِسْكِينًا